فِالْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ أُلِي بَأْسٌ شَدِيدٌ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وجعلناكم أكثر نفيرا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ جُوهَكُمْ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَثِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القُرآنَ يحديل التيه أَقومْ وَُبَشّرُ المؤمنِنين وَُبَششرر الْ المُؤمننينَ الذيينَ يععملونَ الصالحاتِ أن لهُ أَجرَْكَ كبير وَأَنَّ الذيينَ لا يُؤمنِلونَ بالِالآخرِةِ عتَدناَا لهُ عذابًا أليمام.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 نُخرِرجُ له يَوْومَ القياامَةِ كتاب القاه مَشور إقررَ كتابكَ كَفَ بَِنفسْسِكًا يَومَ عَلَيكَ حَسيدَا مَن احتتَدَ فَإِما يحتَدل َنفسسه وَمَن ظَلَّ فَإِن ما يَضلُ عليها. وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا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 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ولا تنهرهما وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 ولا تجعل يدك مقنولة الى عنقك ولا تذسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم من محسور ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسَوَّاكُم رَّبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نِسَاءً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 فَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أَوْ حديدا أَوْ خلقا مما يَكْبُرُ في صُدُورِكُمْ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً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 قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا الذَّبَ بهَا الأوولون وَآتَينَا تمود الناقََمُ بَصَة فَظَلَموا بهام وَما نُ رسلُ بالِالآيات إلا تَخفَام وَإذْقُلنا لك إِ ررببكَ أحاقَ بِ الناسَّاس وَما جنَؤ التي أرناك وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم, ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذْ قُلنا للِملاائكَ تسْجد لِآدمَ فَسجد إلا إرسَ ق أأَسجد لِمنْ خللَق تقينا قال رأيتَك هذا الذيكَوتَ ععَليّ لإن أخرتَن إلى يوم القياام لإِن أخرتَني إلى يوم القيامةِ لا أحتَنكَ إلا قليلَ قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم فان جهنم ما جزاؤكم جزاء ام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 فكف بربك وكيلا ربكم الذي يسجئ لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله اننه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا اَمِنْتُمْ اَنْ يَقْصِفَ بِكُمْ جَانِبًا مِنَ الْأَرْضِ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِدًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا اَمْ أَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارة أخرى فيرسل عليكم سَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَرُمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خلقنا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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كئت تركن إليهم شيئا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 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرَّ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لي, لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ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 العلم إلا قليلا واذا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار فتفجر الانهار خلالها تفجيرا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 وَلَن نؤْمِنَ لَرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا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 قُل لَّوْ أَنَّ تُمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذَن لَّأَمْسَكْتُمْ إِذَن لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيات بينات فَسْألْبَنِي إصرَ إِلَ إِدْجَ أَهُمْ فَقَالَ لَ فِي الرعون فَقَالَ لَ فِيعوونُ إِنّ لَظنُّكََامُ سَ مَسْحُورًا قَا لَقَدْ عَِْتَمَا أَنزَ لَهَا أُولاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمواتِ وَالْأَرون إِلَّا رَبّ السَّمواتِ وَالْأَْرضِبَ صَ